dek meni mentom zafir min al aris hantid min musaf samat shababi samat Africa and the Netflix Yuma Am uma Zekni Mendo Qansak Shahta Ah Lati Suz Majah مثل جاسم حنيت دمي بيديها وعشاق حسين الويفي وقلب فكيمة وحاميها والعمر دي قلبي مثل الجاسم دمي هدية أرهاب البيت ار هو عندي عمر ثاني ضحييه فوق عمره على صدر الهاويه يا يا بحره بكتي بدمي تصب الدمع يا يوما علي قري العين مثل جاسم حلتي دمي بديا وعشاق حسين الويفا يبقى الوفاكي موحا وحامي والعوم رديد قلبي مثل الجاسم دمي هدية ارفض البيت والله عندي عمر على صدر الهويه على صدر الهويه ميعلوها ما هي تبلادي دمي علوها حنيتي دمي والجيز ذاار المصاوي امه امه لك انت مو ثابتك شفا ذكريني يا ذكريني محلوب النتي <سؤال> النتي النصر <تكلم> <صح> شمعة شبابي <سؤال> الشباب اللي ما استطاعوا روحهم ستري شيعون انشيع الولد. قلنا هذه القصيدة كنتم عدنا عساس انشيع الولد. ولكن ان حرمنا. واحنا عادتنا هذا الحرمان انعوض فيما هاتمنا في, في حسينياتنا في كل مكان. ما ننحرم احنا ابدا التعزيع باقي يا سيدي مولاي نعزيك يا مولاي يا أبا عبد الله كما فجعت في ولدك القاسم وفجعت البحرين في مثل هذا اليوم بهذا الشاب العزيز السيد هاشم نواسيك نواسيك يا سيدي مولاي يوم ذكري نجم ونزم الشباب يا وله الرسماء لحني تدام من الصار شمعت شبابي شمعت شبابي من يطبط البحرين كلا تعلق شموع لك يا ولدي تدام من والجيفة ذار التراب يوم اسم وبفاضي متحني يا امي والله فرحان يما وجراب الوطن يروي دمي يجري وديان ما حلى طعم الشهاده زوده والله عز لو احنا شلنا مشموع زفتنا بعازمنا كلنا شوبا احنا شلنا مشموع زفتنا بعازمنا كلنا شوبا ليش قاعدين نرفع اصوات فلها لا غير كلنا لهفان جينا دم نجتمع كلنا من واحد يجري ريان جنى دم نجدك كله من نهر واحد يجري ريان بس قضياتنا لا تضيعوها بس قضياتنا وَلْجِفَ الدَّارِ التُّرَاب يَا مَلاَكِ نَمَّا مَنْ سَاقَ الشَّبَاب يَا ali t referred on yomāzikrinī, ni wa harithi ki m analysini. سمانا لايه نور في سمانا دوم يسطا يلت راح الصبرنا وهل عزمنا الى اسمى الى اسمى ماني سلم لك امرنا وما نساويم حاشا نركا ماني سلم لك امرنا وما نساويه وحاشا نركا ونريد دم وضحايا انت تدري احنا من با تربيه الحسين هذه ونريد دم وضحايا انت تدري احنا من التربية للطفوف التربية للطفوف مني الطفولة شلون يخضع مني خط الخطوة للعزة بدار ابناء صعبا نرجع مني خط الخطوة للعزة بدار ابناء صعبا, صعبا نرجع مشهيد صديقة ايضا شهيد وكان يشوف صديقه بالدم مضرج لكنه لم يرجع وشفتونا بار حتى أمس أو يوم أمس كان يصطر الملاحظ قدم ما بالي هكذا شبابنا آيات لنا تربية الحسين هذه نورا بليم بقلبنا وفي سمانا دوم يصطى يلتي راهن على صبرنا وعلى عزمنا لي يسمع ما نيسلم لك أمر ماني نساويم وحاشة نركع ما نيسلم لك أمر وما نساويم وحاشة نركع ونرد الدم وضحايا انت تدري احنا منبع التربية للطفوف ابني الطفولة شلون يخضر مني خط الخطوه للعزه بدار ابناد صعب نرجى صعب نرجى كربه لبدمنا عاتي عرفوا كربه لبدمنا عاتي عرفوا حيت دمي وان You're my decree! You're my